وقضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 شأنا من بعدهم قرن آخرين، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، فقالوا لولا عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون